وَيُبَشّر الْ المُؤمنِنينَ الذيينَ يَعمللونَ الصَّالِحَاتِ أََّ لَم أَجرًا حسَسَنَا مَا كِثينَ فِيهِ أَبَدَا وَيذِرَ الذيينَ قالَاُاتَّخَذَ اللهَّهُ وَلَدَا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِون وَلَا لِأَبَائِهِم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 فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَإِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ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 وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَنَقْلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ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 وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْحًا قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِدْ بِهِ وَأَسْمِعْ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 ثُمَّ هَوَىٰهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, فمن شاء فليؤمن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا وَيَْلبَسُونَثابَْ خُدرٌ مِنْ سُدُسِن وَإسْتَبرََقَ مُتَّكئينَ فِيهَا عَ الأرائِك نِععمم الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا وَضِْبَ لَهُ مثَ الرَّجُ لَْن جَعلناَا لِأَحَدهِ مَا جََّتَْين مِنْ أَعْن وَحَفَفْنَاهُماَا بِنَخْلِون وَجَعلنَا بَيْنَهُ مَا زَررع كِلْتَجََّتَْنِ آتَتْ أُكُ لَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئَا وَفَجررْ النَا خِلَ لَهُ مَا نَهَرَا وَكَانَ لَهُ ثَمَرُ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحااوِرُ فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لا انا اكثر منك ما لا واعز نفر وداخنه جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن ان الساعه قائمة وَلَا إُْضتُ إ رَبِّي لَ أَجددًاَّ خَيرٌ مِنْهَا مُنْ قَلَبَا قَالَ لَ صَاحِبهُ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بالِالَّذِي خَلَقَك أَكَفَرْتَ بالِالَّذ خَلََكَ مِنْ تُرَابِثَُّ مِنْ النُقُفَه ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً لَّكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان تراني انا اقل منك ما لولا لعس رَبّأَ يُؤتَانِ خَيرًا مِن جََّتِكَ وَيُرسِ عَلَهَا وَُرْرسِ عَلَيهَا, عليها حُسْبَانَم مِنَ السَّمَ إ تُصِبح صعيدًا زلقا أو يصبحها غضرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاويه وهي خاويه على عروشها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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إن أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ كَمَا إن إِنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا فَأَصْبَحَ هشيما تذروه وَكَانَ اللهَّهُ عَلَ كُلّ شَيئٍ مقَتَدِراَا المَالُ وَلْبَنُ نَزينَةٌ الحَيةِ الدُّنْيياَا وَبَاقِيةُ الصَّالِحاتُ خَييرٌ عن دَ رَبِّكَ ثَوَابَا خَييرٌ عِن رَبِّكَ ثَوَابَهُ وَخَيرٌ أَمَلاَا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِيدُوا على رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَنَقْنَاكُمْ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَنَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَّجْعَلَ لكم موعدا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 إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه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 وَيَوْمَا يَقولُ نَادُ شركَ إََِّذ نَزَعمتُم فَدَعَهُم فَدَعُهُم فَلَمْ يَسْتَجبُوا لَهُمْ وَجَعَنا بَيْنَهُم مَو بِقَا وَرَأَمُجرَمُونَنَّا رَفَظُّ أَهُ وَاقِعُهَا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 وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَابًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَا نِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ نَقِينَا آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال ارايت اذ اوينا الى الصخرة فاني نسيت الحوت فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره واتخذت سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فَتَدَاعَى عَلَى آثَارِهِمْ قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما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 حتى إِذَا لَْ يَا غُلَامَ فَقَتلَ قَالَأَ قَتَتَ نَفْسَن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 طلاقا حتى إذا اتى يا اهل قريه استطعم ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه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 وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا فَخَسِينَا أَنْ يَطْغَى هُما طُغْياناً وَكُفْراً فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحتهما كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا شدتهما ويستخرجا كنزهما ويستخرجا من ربك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 قلنا يا ذلقتنين انما ان تعذب وانما ان تتخذ فيهم حسنا قال انما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا قالوا يا ذوالقرنين ان ياقوج ومأجوج مفسدون في الارض فهل نجعل لك خرجها فهل نجعل لك خرجاً على ان تجعل بيننا وبينهم سداً قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد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 بِجَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلِكَ جَزَاءُهُم جَهَنَّمُ بِمَا كَفرَروا وَاتَّخَذُهُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذوا آياتِ وَرسُ لِهُ زُوى إِ الذينَ آممَنُوا وَعملِلُ الصَّالِحاتِكََتْ لَهُم جََّ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 لا البحر قبل ان تنفد كلمه ربي